وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتوا بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم, ثم ينبئكم بما كنتم تعملون